موقع رياض القرآن يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور هو الذي جعلكم خلف.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 من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينكم من بل إن يعذوا الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا إن الله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 هم إلا نفورا استكبرا في الأرض وما كر السيء ولا يحيط المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبين لهم ولن تجد لسنة الله تحويلا أو لم في الأرض فينظر.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 يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا قدمت لكم هذه التلاوة من فريق جوال الخير